بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع أنا السلفي ان يقدم لكم هذه المادة قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن تبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد وقفنا عند السؤال السادس والخمسين بعد المئة من كتاب يعني الأعلام السنة المنشورة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 وقال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون قالوا في رواية بضع وسبعون شعبة فاعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان هذا هو جواب المصنف رحمه الله تعالى على هذا السؤال كم شعب الإيمان والسؤال هنا يتعلق بشعب الإيمان أي الكلام هنا يتعلق ببيان شعب الإيمان وليس معنى الإيمان أي ليس الكلام معنيا ببيان معنى الإيمان وإلا فقد سبق معنى في السؤال رقم ستة وثلاثين وما بعده؟ بيان هذه المسألة وهي تعريف الإيمان وبيان ما المقصود بالإيمان وكذلك أسئلة ومسائل متعلقة بالإيمان الإيمان يزيد وينقص الإيمان يتفاضل أهله فيه كل هذا سبق معنا لو تذكرون يعني في نفس الكتاب ارجع صفحة 14 صفحة 14 هتجد أننا سبق أن تكلمنا حول معنى الإيمان ما هو الإيمان ما دليل كونه قولا وعملا ما الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه ما الدليل على تفاضل أهل الإيمان فيه ما الدليل على أن الإيمان يشمل الدين كله عند الإطلاق وهكذا فالمقصود هنا الكلام عن شعب الإيمان, عن شعب الإيمان وليس عن الإيمان وفروع مسائله والإيمان تذكيرا كعبارة تعريفية مجملة أن الإيمان كما سبق في اللغة التصديق ولكنه يقصد به في الشرع وفي العقيدة ليس مجرد التصديق انتبه وإلا كثير من الناس وربما في بعض الكتب المصنفة تجد أن تعريف الإيمان يكتفون بتعريفه بأنه هو التصديق ويستدلون بقول الله عز وجل من حيث المعنى اللغوي وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين هذا من حيث اللغة لكن المعنى الشرعي فيه قيد وتنبيه مهم جدا وإلا فابليس لعنة الله عليه كان مصدقا بأمر الله عز وجل بالسجود أليس كذلك؟ اليهود كانوا يعتقدون صدق النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا مصدقين بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم لكنهم وإبليس استكبروا وجحدوا ولذلك إذا أردت أن تعرف الإيمان لابد أن تذكر شيئا زائدا على مجرد التصديق وهو التصديق المستلزم أو التصديق الاذعاني المستلزم للإنقياد تصديق الإذعاني المستلزم للإنقياد ليس مجرد التصديق ولذلك هذا هو المقصود بالمعنى الشرعي ويكون ذلك ايضا ظاهرا وباطنا تصديق اذعاني مستلزم للإنقياد الظاهر والباطن وإلا المنافقون منقادون ظاهرا غير باطن وهم كفره ولذلك فالإيمان هو التصديق الإزعاني المستلزم للانقياد ظاهرا وبطنا والإيمان يتفاضل أهله والإيمان يزيد وينقص كل هذه مسائل سبق الكلام عنها لكن حديثنا هنا عن شعب الإيمان شعب الإيمان والمقصود به الشعب يعني الذي يتفرع من القضية الأصل وهي قضية الإيمان بالله عز وجل، فيتفرع عن هذه القضية الأصل شعب ولو أننا قربنا المعنى لا بيناه من خلال مثال ضرب في القرآن ضرب في القرآن كما ذكر بعض المفسرين الم ترى أن الله ضرب ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجره طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي كلها كل حين بإذن ربها فالإيمان وشعبه كالشجرة التي لها أصل ولها فروع الأصل لا إله إلا الله الأصل لا إله إلا الله والفروع الأعمال والاعتقادات كما سيأتي في بياني شعبي الإيمان ولذلك لو شبهنا الإيمان وما تفرع عنه شبهناه بالشجرة التي لها أصل وفروع وثمار وثمار هذه الثمار درجه اعلى من مجرد الفروع قد تكون هناك شجرة ذات فروع بلا ثمار أليس كذلك لكن أكمل الشجر الذي يكون بأصل وفروع وثمار ثمار. وهذا مثال الإيمان بدرجاته واستكماله كما سبق أيضا وبينا ذلك فشعب الإيمان الفروع التي تتفرع عن أصل الإيمان تتفرع عن أصل الإيمان ولذلك استدل أول ما استدل بقول الله سبحانه وتعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب أي ليس الإيمان المقصود هنا به الإيمان ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين واتى المال على حبه ذوي القرب واليتامى والمساكين وابن السبيل, وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة واتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في الباساء والضراء وحين الباس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون هذه كلها شعب للإيمان شعب للإيمان الإيمان باليوم الآخر الإيمان, بالملائكة الإيمان بالكتب الإيمان بالنبيين الإيمان بالجنة والنار الإيمان بالصدق والزكاة والحج والصيام كل هذه شعب والصلاة والحج والصيام والزكاء هي شعب أيضا كأعمال كما سأتي توضيح ذلك إن شاء الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون وفي رواية بضع وسبعون شعبة فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان أعلاها لأنه هو الأصل الذي لا يصلح بغيره كل الشعب فهل لو أننا قلنا أو هل يصح أن نقول أن هناك شجرة بلا أصل يعني هذا الأصل الذي هو عبارة عن جذوع الشجرة وأصلها الذي يخرج هذا هو أصل الشجرة هل يصح أن نصف مجرد فروع منقف أرض مثلا ملقف الأرض فروع نقول هي شجرة مثلا إنجاز هذا التعبير لا يصح لا يوجد عاقل واحد يقول ان بعض الفروع ملخاف الأرض يقول عليها شجرة لكن قد تكون شجرة بها فروع وينقصها بعض الفروع الأخرى أي نعم قد يكون لكن هي شجرة لأن أصلها موجود لأن أصلها موجود فالمثال الأول أشبه بحال بعض الكفار الذين عندهم شيء من الخير عنده شيء من الخير فروع ملقى في الأرض ما تنفعه تبقى أشدر كالكافر الذي عنده خير ليس عنده أصل الدين والإيمان لكن عنده فرع من الإيمان عنده ولذلك يصح أن يكون في الكافر إيمان يصح, يصح أن يكون في الكافر إيمان بمعنى شعب من شعب الإيمان أو أكثر شعب من شعب الإيمان أو أكثر كما أنه يصح أن يكون في المؤمن كفر وذلك لأن كل لأن كل المعاصي شعب من شعب الكفر زي ما الايمان له شعب الكفر له شعب كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال كل المعاصي شعب للكفر كما أن الإيمان كل أعمال الخير فيه شعب له ولذلك لا يصلح أبدا إيمان عبد من غير وجود الأصل من غير وجود الأصل الذي هو أصل الشجر هذه فالإيمان أعلى درجاته هو وجود الأصل ومن غيره لا يصلح إيمان قول لا إله إلا الله وأبناها إماطة الأذى عن الطريق ادنى درجة من درجات وشعب الإيمان إماتة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان والحياء شعبة من الإيمان يعني أن هذه أعمال من أعمال الإيمان ادنى درجة من درجات الإيمان إماتة الأذى عن الطريق الأذى عن الطريق سبحان الله وهذه ليس معناها أنها ادنى بأنها لا فضل لها كبير لا بل والله فضلها عند الله عظيم فهذا يدلك كذلك على فضل ما هو فوقها إذا كان إماطة الأذى عن الطريق فضلها أنها تكون سببا في دخول الجنة بل ربما يكون عبد قد فعل فعلا فيه إماطة أذى أدخله الجنة كما في الأحاديث الكثيرة بروايات متعددة أن رجلا كان يمشي في طريق فوجد شوكة على الطريق قال أرفعها حتى لا تؤذي الناس فرفعها عن الطريق وأزالها عن الطريق فغفر الله له أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والحياء شعبة من الإيمان الحياء شعبة من بين الشعب التي بها يكون تكون فرعا تكون فرع من فروع أو يكون من فروع الايمان والحياء خلق من اعظم اخلاق الاسلام اذا فالايمان له شعب وهذا هو المقصود بهذا السؤال الإيمان له شعب وهذه الشعب اعمال منها اعمال قلبية ومنها اعمال بدنية كما سياتي ومنها اعمال أخرى عليها تفصيل ثم قال في السؤال الذي بعده بما فسر العلماء هذه الشعب؟ بما فسر العلماء هذه الشعب؟ قال قد عدها جماعة من شراحي الحديث وصنفوا فيها التصانيف فأجادوا وأفادوا ولكن ليس معرفة تعدادها شرطا في الإيمان بل يكفى الإيمان بها جملة وهي لا تخرج عن الكتاب والسنة فعلى العبد امتثال أوامرها واجتناب زواجرها وتصديق اخبارها وقد استكمل شعب الإيمان والذي عددوه حق كله من أمور الإيمان ولكن القطع بأنه هو مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث يحتاج إلى تلخيف بما فسر العلماء هذه الشعب ذكر في الجواب أن العلماء قد عدوا أو بعض من أهل العلم عدوا بعض هذه الشعب يعني ذكروا هذه الشعب كما في السؤال الذي بعده قالوا شعب الإيمان اللي هي بضع وسبعون كذا وكذا وكذا وكذا. وعدوها وأفادوا وأجادوا ولكن ليس معرفة تعدادها شرطا في الإيمان يعني لو أن المسلم لم يعرفها جملة أو لم يحصيها ورحم ذلك هذا ليس شرطا في الإيمان بل ما هو أهم من ذلك ليس شرطا في الإيمان وهو معرفة شروط لا إله إلا الله وهو معرفة شروط لا إله إلا الله ليس شرطا في الإيمان فما بالك بالشعب ولذلك ليس شرطا في إيمان العبد أن يكون عالما بهذه الشعب كعلم أفرادها أو يعلم أفرادها أي قال بل يكفى الإيمان بها جملة يكفى الإيمان بها جملة يعني كل ما يخبر عن عمل من أعمال الإيمان ويؤمن به كفاية لا يشترط إن هو يعلمها مفصلة يحفظها مفصلة إنما يؤمن بها جمله يؤمن بها جملة فمثلا ان قيل له الإصلاح بين الناس شعب من شعب الإيمان آمن بذلك لو قيل له مثلا الجهاد في سبيل الله شعب من شعب الإيمان آمن بذلك إماطة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الإيمان امن بذلك وهكذا قال وهي لا تخرج عن الكتاب والسنة فعلى العبد امتثال أوامرها واجتناب زواجرها لا تخرج عن الكتاب والسنة لماذا؟ لأن هذه الأعمال كلها إما مذكوره نصا وإما ضمنا في الكتاب والسنة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 بأنه هو مراد النبي صلى الله عليه وسلم أي الذي عدده العلماء كما في السؤال الذي بعده العلماء بعضهم عدد شعب للإيمان جمع أكثر من سبعين شعبة وقال هذه شعب الإيمان فبيقول ال ال الإمام رحمه الله شيخ حافظ حكمي بيقول ليس أنه عدوا هذه الشعب أنها بالقطع تكون فعلا هي رسل أو هذه هي ف... يعني التي ذكروها وإلا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم نصا في تحديد هذه الشعب لكن أقرب يعني يعني إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم ما, ذكروه العلماء أي ما ذكره العلماء أقرب إلى ما يعني يريد النبي صلى الله عليه وسلم هي الشعب التي يأتي الكلام عليها قال في السؤال الذي بعده قال اذكر خلاصة ما عدوه اذكر خلاصة ما عدوه قال في الجواب قال قد لخص الحافظ في الفتحين ما أورده ابن حبان بقوله إن هذه الشعب تتفرع عن أعمال القلب وأعمال اللسان وأعمال البدن قال إن هذه الشعب تتفرع عن أعمال القلب وأعمال اللسان وأعمال البدن يعني هذه الشعب التي سذكرها رحمه الله تدور على هذه الجوارح الثلاث، الجوارح الثلاث. قال تتفرع عن أعمال القلب واللسان والبدن. يعني هذه الشعب التي هي بضعة وسبعون منها جزء متعلق بأعمال القلب، منها جزء متعلق بأعمال اللسان، منها جزء متعلق بأعمال البدن. أينها؟ قال فاعمال القلب فاعمال القلب فيه المعتقدات والنيات وتشتمل على 24 خصلة 24 خصلة من شعب الإيمان هي تدور على القلب عملا وهي المعتقدات والنيات أعمال باطنة يعني إن صح تسميها هي أعمال باطنة قال الإيمان بالله ويدخل فيه الإيمان بذاته وصفاته وتوحيده بأنه ليس كمثله شيء واعتقاد حدوث ما دونه الحدوث يعني الخلق يعني اعتقاد أن غيره مخلوق أن غيره مخلوق حادث لم يكن ثم كان فهذا أول أو أعظم عمل من أعمال الإيمان وأعظم شعب الإيمان الإيمان بالله سبحانه وتعالى وما تفرع عن ذلك وهو الإيمان بذاته وصفاته وتوحيده بأنه ليس كمثله شيء واعتقاد حدوث ما دونه دين قال والإيمان بملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره والإيمان باليوم الاخر هذه أيضا أصول للإيمان وصول للإيمان وهي كذلك شعب من شعب الإيمان ويدخل فيه أن يدخل في الإيمان باليوم الآخر كمسألة كبيرة يتفرع عنها مسائل أخرى كشعب كبيرة يتفرع عنها شعب أخرى يعني لو شبهنا المثال الفرع اللي طالع من الشجرة فرع طالع من الأصل هذا الفرع ممكن يتفرع عنه فروع أخرى ففرع الإيمان باليوم الآخر يتفرع عنه فروع أخرى قال ويدخل فيه المسألة في القبر والبعث والنشور والحساب والميزان والصراط والجنة والنار ومحبة الله والحب والبغض فيه ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم واعتقاد تعظيمه ويدخل فيه الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم واتباع سنته والإخلاص يدخل فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يعني على النبي صلى الله عليه وسلم عمل لسان عمل لسان أي نعم ومعه عمل قلب أي نعم وهو اعتقاد استحقاق النبي صلى الله عليه وسلم لذلك لكن هو يقصد هنا أنه يتفرع عن محبة النبي صلى الله عليه وسلم. محبه النبي صلى الله عليه وسلم عمل قلبي هو بيسرد هنا علينا شعب الايمان المتعلقه بالقلب محبه النبي صلى الله عليه وسلم عمل قلبي قال واعتقاد تعظيمه عمل قلبي ويدخل فيه يدخل في الشعبه دي ويدخل فيه الصلاه عليه واتباع سنته والاخلاص ايضا شعبه من شعب الايمان يعني الإخلاص كلمة مختلفة بقى عن الشعب التي قبلها التي هي محبة النبي صلى الله عليه وسلم واعتقاد تعظيمه واتباع سنته ونحو ذلك قال والإخلاص أيضا شعبة من شعب الإيمان وهي من أعظم شعب الإيمان ويدخل فيه أي في الإخلاص ترك الرياء والنفاق والتوبة والخوف والرجاء والشكر والوفاء قال ويدخل فيه ترق الرياء والنفاق العبارة دي متعلقة بخلمة الإخلاص يعني يدخل في الاخلاص الذي هو شعب من شعب الإيمان ترك الرياء وترك النفاق لأجل أن يكون هناك الاخلاص. والتوبة شعبة جديدة من شعب الإيمان والخوف شعبة جديدة من شعب الإيمان والرجاء والشكر والوفاء والصبر والرضا بالقضاء والتوكل والرحمة والتواضع ويدخل فيه أي في التواضع توقير الكبير ورحمة الصغير وترك الكبر أو التكبر والعجب وترك الحسد وترك الحقد وترك الغضب كل ذي داخل في الشعب كبيرة التواضع ويتفرع عنها شعب أن إذا كان الإنسان متواضعا سيوقر الكبير ويرحم الصغير ويترك الكبر والعجب والحسد والحقد والغضب أي نعم فهذه كلها أعمال قلبي أعمال قلبي 24 خصلة 24 خصلة كما يعني جمعها الحافظ في الفتح وما أورده ابن حبا كذلك وأعمال اللسان وتشتمل على سبع خصال سبع شعب التلفظ بالتوحيد وتلاوة القرآن وتعلم العلم وتعليمه والدعاء والذكر ويدخل فيه أي في الدعاء والذكر الاستغفار واجتناب اللغو فرعب يتفرع عن فروع شعب يتفرع عنها شعب هذه أعمال اللسان وأيضا هي شعب من شعب الإيمان وأعمال البدن قال وتشتمل على ثمان وثلاثين خصلة أعمال اللساء ثمان وثلاثين خصلة ولاحظ أن اللسان عليه أعمال كثيرة جدا أكثر من أعمال القلوب لأنه يعبر عن الإيمان كثيرا يعبر عن الإيمان الظاهر كثيرا نعم ويعبر عن هو في الباطن كذلك وتشتمل على ثمان وثلاثين خصلة منها ما يختص بالأعيان ما يختص بالأعيان يعني ما يختص بالشخص ذاته بك أنت شخصك وهي خمس عشرة خصلة قال التطهر حسا وحكما تطهر حسا وحكما ما يعني بحسا وحكما؟ لا الاعتقاد احنا عدناه خلاص مش لسه معديين دلوقتي الكلام عن اعمال القلوب يبقى التطهر الحسي والتطهر الحكمي زي الوضوء بالماء والتيام بالصعيد ده تطهر حكمي والتاني تطهر حسي نعم قال ويدخل فيه اجتناب النجاسات ويدخل فيه اجتناب النجاسات وستر العوره والصلاه فرضا ونفلا والزكاه كذلك وفك الرقاب والجود ويدخل فيه الجود يعني التصدق بسخاء ويدخل فيه اطعام الطعام واكرام الضيف والصيام فرضا ونفلا والحج والعمره والطواف كذلك والاعتكاف والتماس ليلة القدر والفرار بالدين ويدخل فيه الهجرة من دار الشرك والوفاء بالنذر والتحري في الايمان وأداء الكفارات كل ذي أعمال لسان متعلقة بالأعيان كل إنسان بعينه بعينه هذه الأشياء فيه أعمال إيمان وشعب إيمان ومنها ما يتعلق بالأتباع يعني احنا خرجنا بقى من اعيان هنخش على فروع فروع الانسان الاخرى وهي ست خصال التعفف بالنكاح والقيام بحقوق العيال دول اتباع للانسان الزوجة يعني الزواج عموما شعبة من شعب الايمان الزواج, الزواج شعبة من شعب الايمان لان الشرع رغب فيه قال والقيام بحقوق العيال النفقة عليهم وبر الوالدين ويدخل فيه اجتناب العقوق وتربية الأولاد وصله الرحم وطاعة السادة والرفق بالعبيد السادة يعني العبد يطيع سيده والسيد يرحم كذلك عبده نعم ومنها ما يتعلق بالعام يبقى قسمها تقسيمات رائعة جدا في الحقيقة ال الأعمال اللي هي متعلقة بالبدن أعمال متعلقة بالأعيان شخص نفسه أعمال متعلقة بأتباع الشخص نفسه اللي هم المحتكين باحتكاك يعني يعني قريب جدا أعمال متعلقة بعامة المسلمين بعامة المسلمين قال وهي سبعة عشرة خصلة القيام بالإمارة مع العدل القيام بالإمارة مع العدل إن يقوم المسلمون بجعل إمارة فيهم وخلافة مع العدل ومتابعة الجماعة يعني لزوم الجماعة وعدم التفرق وطاعة أولي الأمر والإصلاح بين الناس ويدخل فيه قتال الخوارج والبغاء يعني الإصلاح بين... طاعة أولي الأمر والإصلاح بين الناس يدخل فيه قتال الخوارج والبغاء أي الذين يخرجون على أولي الأمر فإنهم يقاتلون لأنهم سيفسدون أي نعم قال بالمناسبة يعني تذكرت وأنا دلوقتي في اللحظة دي معنى الحمد لله يعني عسى أن تكرهوا شيئا وخير لكم ومن بين المحن تظهر أحيانا يعني بعض المنح أو بعض الخيرات كان هناك اشخاص يعني ظهروا كده في السنوات السنتين التلاته اللي فاتوا ليس لهم شغل شاغل وربما الى يومنا هذا لكن الله عز وجل يعني جعلهم ليس لهم الان الحمد لله رصيد عند الناس فكانوا شغلهم الشاغل وديدنهم الدائم الطعن في مشايخ الدعوه السلفيه خصوصا بانهم خوارج وأنهم ينادون بالخروج على الحاكم وأنهم يستعملون التقية وعند أول فرصة يخرجون في على الحاكم يفعلون طيب أهو الحمد لله الأحداث تدل على العكس العكس الناس كلها هيصى على الحاكم والسلفيون وشيوخ السلفيون هم الذين يقولون لهم المفاسد زادت جدا ويعني اهدار دماء المسلمين لا يجوز وكذا ويهدئون من الأمر وهم الذين يقومون على مصالح العباد وحفظ البلاد الآن من الذي يعني يحفظ الناس في أمنهم وأموالهم الآن الإخوة السلفيون هم الذين يحرسون الشوارع ويعني وصل حتى إلى درجة تنظيف الشوارع القمامة لسه دلوقتي من نص ساعة بس كانوا إخوانكم بيشيلوا القمامة بتاعت الشوارع المحيطة فيهم كلها وفي كل المناطق هذا أمر موجود وأموال ونحو ذلك ولعل بعضكم يعني سامع شيخنا الشيخ ياسي حفظه الله تعالى ورأاه وهو يسلم خزنتين للقوات المسلحة للجيش خزنتين بتوع حي المنتزه كان يعني السراق في حال خلاص انتهى الامر هياخذوه ويمشوا اللصوص والمجرمون الذين خرجوا من السجون وغيره من الذي اخذ منهم الخزائن هذه الاخوه السلفيه اللي هم الخوارج اللي على صاحبنا واصحابنا بيقول عليهم خوارج مثلا من الذي اخذ هذه الاموال وسلمها للقوات والجيش السلفيون من الذي يقبض على اللصوص ويمسك بهم ويسلمهم للجيش ونحن ذلك في هذه الأيام السلفيون 30 عصابة مكوناة من 30 إنسان من 4 خمس 5 أيام الإخوة هم الذين قبضوا عليهم وسلموهم للقوات المسلحة من الذين حموا البنوك والمؤسسات الموجودة الإخوة السلفيون ما يغرقش الـ الإعلام والعلياس بالله الكاذب اللي هو عمال يصور المسائل إنه المسألة هوجاء واللجان الشعبية ومش اللجان الشعبية الذي أحدث هذه اللجان الإخوة السلفيون اللي هو بيشتموهم الجماعة يوم يرون الخوارج هم الذين أحدثوا اللجان الشعبية التي تحافظ على ممتلكات المسلمين الآن هم الذين ينصحون الناس في الشوارع وفي كل مكان الآن وهم آثارهم الحمد لله التي بها هذا الناس آثارهم بها هذا الناس في الشوارع وفي الأماكن وفي كل مكان بدأ الناس يهدؤون ويطمئنون وبدأت يعني معاني الأمن تدخل قلوب الناس برغم أن ل... إلى هذه الساعة لسه ال... القوات للشرطة والأمن لسه وجود في البلاد فكل هذا والحمد لله جعله الله سبحانه وتعالى يعني علامة وأمارة عظيمة على صحة وصدق هذا المنهج والحمد لله وصحة ما عليه يعني هؤلاء الأفاضل الذين نحسبهم ممن يعني يقفون على يعني منهج حق والحمد لله تعالى. فيذكر فيما يتعلق بالعام من أعمال أو شعب الإيمان قال. قال والاصلاح بين الناس ويدخل فيه قتال الخوارج والبغاء والمعاونة على البر ويدخل فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الحدود والجهاد ومنه المرابطة وأداء الأمانة ومنه أداء الخمس والقرض مع وفائه وإكرام الجار وحسن المعاملة ويدخل فيه جمع المال من حله وإنفاقه في حقه ويدخل فيه ترك التبذير والإسراف ورد السلام وتشميط العاطس وكف الأذى عن الناس واجتناب اللهو واماطه الأذى عن الطريق فهذه تسع وستون خصلة ويمكن عدها تسع وسبعين خصلة باعتبار أفراد ما ضم بعضه إلى بعض مما ذكر والله أعلم اللي هي اللي بتتفرع عن بعض الشعب اللي بيتفرع عن بعض الشعب يعني مثلا لما قال ويدخل فيه ترق الرياء يعني لو الإخلاص شعبه يدخل فيه ترق الرياء وترق النفاق ممكن يتعدوا دول شعب منفردة نعم فهذا ما يعني لخصه وجمعه أو جمعه بعض يعني أهل العلم يبين به شعب الإيمان ثم قال في السؤال الذي بعده ما دليل الإحسان من الكتاب والسنة ما دليل الإحسان من الكتاب والسنة قال ادلته كثيرة منها قوله تعالى واحسنوا إن الله يحب المحسنين وقوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وقوله تعالى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وقوله تعالى للذين احسنوا الحسن وزيادة وقوله تعالى هل الجزاء الإحسان إلا الإحسان وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء وقوله صلى الله عليه وسلم نعم للعبد أن يتوفى يحسن عبادة الله وصحابة سيده نعم له قال ما دليل الإحسان من الكتاب والسنة هنا سيتكلم عن الإحسان ولذلك في السؤال الذي بعده قال ما هو الإحسان في العبادة ما هو الإحسان في العبادة فهنا سيتكلم عن الإحسان وفي السؤال الذي بعده قال ما هو الإحسان في العبادة وفسره فنحن نذكر اولا ما المقصود بالإحسان ثم نذكر أدلة ذلك. الإحسان أعلى مقام في الدين. الإحسان هو أعلى مقام أو أعلى مقام في الدين. فأعلى مقامات الدين مقام الإحسان. فإن الدين كما في حديث جبريل هو الإسلام والإيمان. كما جاء في حديث جبريل ما الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ما الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره ما الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك هذه المراتب في الدين على تدرج من أدنى إلى أعلى، من أدنى إلى أعلى، فأعلى درجات ومقامات الدين الاحسان وإن كان كما سبق ووضحنا في الأسئلة المتعلقة بالإيمان كما لو تذكرون أنه ربما يعبر بواحد منها عن الآخر عن غيرها. إذا لم يأتي مع الأخرى بمعنى إذا جاء معنى الإسلام منفردا عني به الدين كله الدين كله إذا جاء الإيمان منفردا عني به الدين كله وهكذا لكن إذا جاء الإسلام والدين أو الإيمان في موضع واحد فيقصد بالإسلام ها الأعمال الظاهرة ويقصد بالإيمان الأعمال الباطنة ويقصد بالإحسان يعني الأعمال الاعمال الباطنة آ تحسين الأعمال الظاهرة والباطنة الإسلام الأعمال الظاهرة إذا كان يعني بال يعني بين وبين الإيمان والإحسان الأعمال الظاهرة الإيمان الأعمال الباطنه والاعتقادات الإحسان تحسين الأم الأمرين أو تحسين الشيئين تحسين الظاهر وتحسين الباطن الإسلام يكون على أحسن ما يكون الإيمان يكون على أحسن ما يكون ولذلك أعظم الناس قدرا في الدين هو المحسن المحسن الذي وصل بايمانه إلى درجه الاحسان وهي تحسين الظاهر والباطن أي نعم قال في ادلته قال أدلة ادلته كثيره منها قوله تعالى واحسنه ان الله يحب المحسنين وذكر الادله على ما سبق واما السؤال الذي بعده فيوضح ما تكلمنا فيه ما هو الاحسان في العباده قال فسره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سؤال جبريل لما قال له فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك فبين صلى الله عليه وسلم أن الإحسان على مرتبتين متفاوتتين يبقى الإحسان كما ذكرنا تحسين الظاهر والباطل تحسين الإسلام والإيمان ثم كذلك الإحسان الذي هو تحسين الظاهر والباطن على مرتبتين على مرتبتين جاء ذكرهما في كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه هذه اولا فإن لم تكن تراه فإنه يراك هذه المرتبة الثانية قال فبين أن الإحسان على مرتبتين متفاوتتين اعلاهما عباده الله كانك تراه وهذا مقام المشاهده وده اعلى مقامات الدين اعلى مقامات الدين مشاهده الله او مراقبه الله عز وجل في كل الاعمال كانك ترى الله تعالى كان الله يراك كاستغفر الله كانك ترى الله عز وجل وكانك تشاهد الله عز وجل وانت تعمل العمل في مقام الإحسان ولذلك هذا المقام أعلى مقامات الدين لماذا؟ لو أن الإنسان ضر ذلك وكان على درجة الإحسان في كل لحظات حياته لن يسيء ابدا وما نسيء إلا بسبب البعد عن الإحسان وما نقع في الزلات والاخطاء والمعاصي والذنوب إلا بسبب البعد عن هذه المرتبة كثير من المسلمين لا يقترب من مرتبة الإحسان اصلا كثير من المسلمين يقف على مرتبة الإيمان والإسلام بتفاوت، وأكثر المسلمين لم ينالوا حظا من مرتبة الإحسان لأنها أعلى مرتبة بالحقيقة في الدين ولا يصل إليها إلا أهلها وإن كان وارد أن يكون الإنسان من أهل الإحسان في وقت ووقت آخر ربما يخرج عن هذا أي نعم وارد وإلا فإن الأفاضل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا خير الناس ومنهم الكثير من وصل إلى هذه المرتبة وربما كان منه المؤخذ وإلا فهم ليسوا بمعصومين رضوان الله عليهم أجمعين فمرتبة الإحسان تتفاوت على مرتبتين قال اعلاهما عبادة الله كأنك تراه وهذا مقام المشاهده تخيل لو أنك مثلا في كل تصرفاتك يرقبك وأنت ترى أمامك أنه يرقبك رجل صالح أو أصلح الناس في قومك ماذا سيكون حالك كما جاء في بعض الأحاديث عن النبي سلم أن تستحي من الله كما تستحي من الرجل الصالح من قومك أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو في إنسان صالح ويراك هكذا هل أنت تجرؤ على أن تفعل لا تفعل لماذا لأنه إنسان يراك اولا هناك من يراك ثم هو صالح لا يحب ما تفعل من المعصية أو من الدون ونحو ذلك وإنجاز يعني العبارة التي أقولها هذا شيء مشاهد احيانا في بعض أحوال الناس يعني حياتهم العامة تجد أحيانا مثلا مش اهل الالتزام فقط احيانا تجد مثلا بعض الناس يجد اخ مثلا واقف سمت طيب كده ولا حاجه يقوم اول ما يراه يقوم يعمل ايه؟ يكون بيعمل حاجه وحشه او غلط يروح اول ما يراه يعمل إيه؟ يستحي كده ويقف كده ويسكت هذا خير في هذا الإنسان لانه لما راى صالحا ولذلك قال صلى خير الناس من إذا راهم الناس احسنوا أو كلمة نحوها أو كلمة نحوها فترى يستحي ويحسن وهكذا وإلا أحيانا أيضا تجد بعضهم يقوم يعني بيعمل حاجة غلط أول ما يلاقي كده مثلا حد جاي ولا حاجة ملتزم أو في سمت طيب ورحمة زالي يقول عم الشيخ جاي خلي بالك الشيخ جاي لماذا لأنه يرى أن فعل هذا الشيء عند هذا الصالح أمر أشد يعني إشان له فالله عز وجل إذا استحضرت أنه يراك وأنت تفعل ستصل إلى أعلى مقامات الدين وهي درجة الإحسان قال فبين صلى الله عليه وسلم أن الإحسان على مرتبتين متفاوتتين أعلى هما عبادة الله كأنك ترى وهذا مقام المشاهدة وهو أن يعمل العبد على مقتضى مشاهدته لله تعالى بقلبه وهو أن يتنور القلب بالإيمان وتنفذ البصيرة في العرفان حتى يصير الغيب كالعيان وهذا هو حقيقة مقام الإحسان والثاني مقام المراقبة وهو أن يعمل العبد على استحضار مشاهدة الله إياه واطلاعه عليه وقربه منه إن لم تكن تراه ما حصل لكش هذه المرتبة العالية التي هي حضور أو استحضار معنى وهو مشاهدة القلب لله سبحانه وتعالى أنه يراك ويرقبك فتكون المرتبة الثانية وهي مرتبة المراقبة أو مقام المراقبة هو أن يعمل العبد على استحضار مشاهدة الله إياه والطلاع عليه وقربه منه فإذا استحضر العبد هذا في عمله وعمل عليه فهو مخلص لله تعالى لأن استحضاره ذلك في عمله يمنعه من الالتفات إلى غير الله تعالى وإرادته بالعمل ويتفاوت أهل هذين المقامين بحسب قوة نفوذ البصائر يتفاوت أهل هذين المقامين بحسب قوة نفوذ البصائر الناس يتفاوتون كما هو التفاوت في الإيمان عموما ولذلك كان الإحسان أعلى مرتبة من مراتب الإيمان نقف على السؤال الواحد والستين بعد المئة ما هو ضد الإيمان أي الكلام ولياز بالله عن الكفر وأنواعه وشعابه نسأل الله تعالى أن يعفين وإياكم من ذلك نقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم السلام عليكم